والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم زاحضة عن ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد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 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفخل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم